فدربك يا اخي درب اليقين واحمل سلاحك في نحور الظالمين واضرب وجوه الكفر في كل المدى وادبت وجاهد عزمه النصر المبين جهد ولا تخشى الرجاء فالنصر في قتل العدى جاهد ولا تخشى الردى فالنصر في قتل العدى مهما من تدون من يقينه فحياتهم ليست سدى جاهد فعزمك يا اخي عزم واصعد فإن النور لا يخشى السدود وقت الجنود البغي في كل الحماس واصبر وراتب كلنا في الحدود جهد فعزمك في الفدا بالحق لا يخشى الردى جهد عزمك في الفداء <تصفيق> حظنا لا يخشى الرد <تصفيق> منا تد حياتك ليست صدى شهد فروحك يا أخي روح الشديد واختب حياتك بزجل المستزيل وافرح بقربك بجوار المصطفى واسعد ببوسك جهدت أنت إلى الهدى تساعله عبر المدى أنت الهدى تسعى له عبر المدى من ما يقي. حياته ليست صداق فحياته ليست صداق جاهد فضربك يا أخي ضرب يقين وحمل سلاحك في روح الظالمين جاهد فضربك يا أخي ضرب يقين واحمل سلاحك في روح الظالمين جاهد فضربك يا The book, uh, you you you